أحيى به الأرض بعد موتها، فأحيى به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فَمِنْ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّونَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هذوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم Wala yugni عنهم ما kسبu شيئا Wala matkakadu min dunin Allah auliyah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سكر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين Wa atinahum binatim min al-amr, fmaqtalku illa min b'ad ma jahahum al-ilm إِنَّ رَبَّكَ يَخْضِبُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَيَنصُرُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أم حسب الذين جَحَدُوا سَنُطَّلِعُ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ فَانْظُرْ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُحْيِي لَهُمْ أَجْسَادًا ثُمَّ سَنُقْذِيهِمْ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 فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهبكنا إلا التهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَا تِمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُخْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْييكُمْ تُمْ ما يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يوم اذ ينفخ في الصور صر المبطلون وترى كل أمة جاتية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Semesta dik nakali kez percaya dik campa dark semula akan saya belajar kepada dengan kez yang amaran dan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 أصرين ذالك بأنكوا متقدم آيات الله زوال وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون